بوك تو السندسات سبعة وثمانون سبعة وثمانون منولي تشاس سبوسبوه سلوهس يدن ماضي الأفعال المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة واحد مسلسل مزاريد لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. مسلسما أكريدت لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. مسلسما أميت نادوبي. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. مسلستا زплатيت أورشيد؟ هل كان عليكم أن تدفع الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفع الفاتورة؟ مسلستا زплатيت ستوب؟ هل كان عليكم أن تدفع رسما دخول؟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 من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ قدوم سليت برزدومو. من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ قدوم سليت فلكم. من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ الخطر؟ نختلس مزود ستادلوه. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا لقد أردنا أن لا نبقى طويلا نختلس من نيتبيد. لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Nechtěli jsme rušit. Chtěl jsem si právě zavolat. Chtěl jsem si zavolat taxi. أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. اقسمت إيش يتدمر. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. مسلسلم، جهكش زاولت سفجني. فكرت أنك أردت أن تخبر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. ميسلا فكرت أذا أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. ميسلا لسم، أذا أردت أن تطلب فكرت أنك أردت أن تطلب البيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.